وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا دنا عليه اباءنا هون حدثنا ما وجدنا على ذئاب انا كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَن فُسِكُم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ قُلْ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَإِمَّا يَرْجُمَنَّكُمْ وَإِمَّا يَنثُرْ عَلَيْكُمْ حَصًى ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ حُكْمًا ۗ قُلْ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ بَيِّنَ فِيكُمُ مَا كُنْتُمْ تُمْتَحِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَاهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أحدكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى منكم أو آخران إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عبد أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتهم مصيبة ُ تَحِّسُونَهُ م مِ بَع الصَّلَاتِ فَيقُسِ مَانِ بالِل تَع سُونَهُ مَ بِ دَعَبِ فُقوس مَان بَِّهتَّبَةُملََشتَّري بِه سَمَنَ وَلَ كََذ قُرب حكُ م بَِّ تَبثُ ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة فإن عُفِرَ عَلَى أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّائِفْ مَنْ فَآخَرَانَ فإن عُفِرَ عَلَى استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فآخران يقومان مقاما فقُوس مَان بالَِِّلَ شهدَةُناحَق أمِن شَهدَتِهِ مَا وَمعتدَن فكِ م بَّ وَمَعْتَدِينَ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَمَعْتَدِينَ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ على وجهها أو يخافوا ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعض أيمانهم أو يقافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واتمعوا واتقوا الله واتمعوا والله لا يهدر القوم الفاتحين والله لا يهدي قوم الفاتحين